أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا شطت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل أن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء تكذبان يعرف المجرمون نَبِسِ مَا بالنواصي, بالنواصي, بالنواصي فَيُؤَخَذُ بِالنَّوَاصِ وَاللَّقْدَامَ يُرَفُّ المُجْرِمُ نَبِسِ مَا هُمْ فَيُؤَخَذُ بِالنَّوَاصِ وَاللَّقْدَامَ يُرَفُّ المُجْرِمُ نَبِسِ مَا بأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن يطوفون بينها حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أثنان فبأي آلاء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 Muktiin atas furs bintang Inuha min tabrak, wajan al jantin dar. Muktiin atas furs bintang Inuha min tabrak, wajan al jantin dar. Wajan al <تصفيق> متكئين على فرش بطائنها من السبرق بطائنها من السبرق وجن الجنتين دان وجن الجنتين دان فبأي علاء ربكما تكذبان